<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم جدنا علم وعملا متقبلا يا كريم بعده وصلنا إلى الركن الرابع من أرسال التشبيه كما ترون وهو قضية الأداة التي تستخدم لمماثلة شيء بشيء أو لتشبيه شيء بشيء الأدوات حقيقة هي متعددة من حيث النوع ومتعددة من حيث المعنى لقد بحث العلماء الادوات التي تستخدم لتشبيه شيء بشيء وقسموها عموما من حيث نوعيه نوعيه نوعيه لغويه نوعيه نوعيتها قال هذه الاداه اما او او فعلا وستلاحظون أن الكلمات التي ستستخدم مكلمة الكلمة كما تعلمون في اللغة العربية عندما نقول الكلام ما هو الكلام في اللغة العربية لفظ المركب المفيدة بالغلاب أحسن وأقسامه اسمها فعلاً وحظ فالكلمة هي تشمل كل أنواع الكلمة كل أنواع أنواعي اللغة العربية أنواعه إذن اسم وفعل وحرف وحر. بعض البلاغين والنوحات أضافوا نوعا رابعا ما هو؟ خليفة ما هو النوع الرابع للكلمة اسم وفعل وحرف هذا المشهور المعتمد عند سموه خليفة سموه خليفة مثل الصاح ده لا لا اسم فعل وااا هما في نوع رابع نعم. شديد. يضيف البعض يضيف أنه شبه شبه الجملة. نعم شبه الجملة. الفجار والمجرور وهكذا والظروف يجعلونها قسم لكن قالوا بالنهاية واحد من م. من الثلاث. إذا الأداة التي تستخدم بصناعة التشبيه قد تكون اسم م. من يذكر مثلا مثال على. أداة تشبيه هي من نوع الاسم من يفضل مثل أربا مشابه مشابه ومثيل وشيبهون مشابهون وشيبهون مضارع يمثل الذي ضارع مثلاً شابها هو ماضع اللي فلان أي مشابه له نحو نحو مثل إذا عندنا كل ما يدل على مشابهة شيء بشيء من الكلمات يمكن أن يستخدم ماذا أداة بالتشبيه فعل كل شيء مكتوب هذا مكتوب كل موجود كله موجود كتبنا ولا كنا حتى ما بالتفكير حرف الحروف قال الحرف حرفين الأدوات التي تستخدم في التشبيه مم. من الحروف هما حرفان. كأنه الكاف. أحسن. الكاف. وكأن. وكأن. كأن ما هي من أي حروف؟ كأمي سخوت إنا. أيوه. هي من الحروف المشبهة بالفعل. صحيح؟ ونعم. إنا كأن تترجى. فعل إنا وأنا وكأن ولكننا وليت ولا علا كلها حروف. مشبها بالفعل. ماذا أنا مشبها بالفعل؟ لا تشبه وتشبه بالفعل. بمعنى كأن تفتمني. كأن... لا تينا ولا تمشبها بالفعل. كأن لترجى. بمن أترجى؟ لماذا يقال أن حروف مشبهة بالفعل هي حروف؟ إذا الكاف وكأن كأن حرف مشبها بالفعل. لماذا سماها النحاة مشبها بالفعل؟ أنتم خلقي اسم تغييره. يعني افترض قال أنها كالفعل فعل قادرة على التأثير بما بعدها الفعل يأتي بفاعل يأتي بمفعول به يأتي بضرب يأتي بحال ونحن قرأنا في الألفية قال بمعنى فيها معنى ك فيها الترجمة أما لماذا شبيها بالفعل بمعنىها وب... وفي عليها أثرها أنها تؤثر بما بعدها مم. رأيت زيدا ما الذي جعل زيدا مفعول به فعل فيشبه قليل لتأكيرها وتغييرها لما بعدها م. لما تدخل على الجملة زيد قائم متعب كأن زيدا قائم, قائم. قائم. قائم. غير لاحظتم فعل نفس هذه حولها إلى أفعال تكون هي يشبه يماثل يضارع نعم النمس نحى نحو واضح نحى نحو ههه كديدنا لو دنا رجعوا نحو نحو لي نمس ضرية نحو نعم اللي نا نحوى وابستر تحصلون نفس هذه تقريبة إذا حولناها إلى فعل لا. تصبح أداة للتشبيه بصيغة الفعل أداة للتشبيه بصيغة الاسم أداة للتشبيه بصيغة الحرف كذلك في الماضي دكتور ضياء كيف أخي بحال يماثل مثال إذا وجدناها ماضيا فعل سواء كان مضارعاً أو ماضي ليش؟ وكيستخدمون هذه يعني أن... أنه غالباً الفعل المضارع أجمل في التعبير م. أنه يدل على الاستمرار والبقاء م. والله تقول مثلاً ما سنه ما أعتقان وهلأ ليس هو نعم يستخدمون هذا يدل على الاستمرار والبقاء بعد المضارع ليس على الانتهاء إذن هذه الأداة التي تستخدم قد تكون واحد من هذه أسئلة من يعطينا مثال على مثيل جملة فيها كلمة مثيل استخدمناها لصناعة تشبيه؟ نعم محمد مثيل القمر أو الأسئلة الله فالأامل.. القمر الله القمر من إحدى الت يعني يعني تذبذبات الكبيرة وضحوش شبهون المرأة بالقمر والقمر هو من أقبح الكواكب حوار صح القضاء لو قدمت قداريس كل بقعه ولكن سبحان الله، من عين الشعر، هو يعني هو على المبدأ سيد محمد قال إنما نعاملكم بما ظهر لنا من أعمالكم، من الظاهر جميل، ويقول دون عشاق يعني أول كذيباته يعني التشبه بال بالقمر. satacaklarsınız inşallah bilaga, gelen sirenlerin kamer, alacaksınız inasalinin bilaga, bismiha husnât taâlih, husnât taâlih, ne husnât taâlih? E anlatıcıya mürveren ve sebepten tayifan, içinde jemal, içinde bilaga, fakat mesela, bir şairin, bir şairin, bir şairin, bir şairin, ج جو... يعني جو فماذا قال قالها في أبي... في أبيات شعر يرثي بها أحد الأمراء طي... فأت بهذه الصورة الجميلة فقال وما كلفة الكلفة ونقط هو... السواد تكون في وجه الفتان في بعض الأحياء أو في بعض وما كلفة البدر المنير قديمة وما كلفت البدري المنير قديمة ولا أكنها في وجهه من أثر اللطميت. قد كثت ما بكى على هذا الأمير وضرب نفسه الأمر أصبح به الهم الفعل. لا سبعان الله. يعني كثت كثت الكلمات على مكان معين تجعل التصبغ دائم يعني تجعل السواد دائم. فقال وما كلفت البدري الكلفة يعني هذا النقط بقع السواد وما كلفت البدري المنير قديمة. ولكنها في وجهه من أثر اللطم. فهو قال، فقال حسن التعليم أن تنفي السبب الحقيقي ثم تأتي بسبب بلاغي طريف <تصفيق> هذا هذا قالي سما حسن التعليم. <تصفيق> هذا حسن الترقيع. <تصفيق> هذا حسن حسن, <تصفيق> <تصفيق> حسن المبالغة. <تصفيق> <تصفيق> هذا هذا يعني هذا هذا جمال. يعني الأدب هذا جماله هو كما قلنا أن تحاكي العاطفة والعقل لعب أن تحسن استخدام مفردات, مفردات اللؤة ولذلك إن من البيان لسحرة هكذا قال رسول الله حقيقة سبحان الله إن من البيان لسحرة هو سلاح دوح حدين، حد حسن الكلام إما أن تستخدمه حقيقة بالترويج للقيم، للأخلاق، للعلم، للمبادئ وإما أن تسلب, ب... تسلب به العقول لقضايا الانحراق وأن تجد بعض الناس عندما يتكلمون يعني حقيقة ضال مضيل ولكن بأسلوب لبخ وسياسي وجميل ضال مضيل يعني سبحان الله خطير قضية البلاغة والبيان وحسن الكلام حقيقة هو كل من يتصدى للجماهير وصناعة مهمة جدا له قال لو خذ سيفي وأعطني لسامك تأثير سبحان الله المدارس التي تستطيع مثلا أن تكون هذه الأساليب غير متوفر الآن حاليا تاجع صح أنه هي قضية قضية أخي تدريب تدريب صحيح قضية التدريب اللي هي قضية الالق الإلقاء التأثير بالجماهير سمو سمو الأمهارات مهارات مهارات التأثير بالجماهير فن الخطاب فن الإقناع فن ال... كلها فنون نعم. فن الحوار فن نعم. كلها يعني فنون أوه. وحقاً يعني الداعي والعالم وأكثر من يحتاج إليها تمام خاصة بأساليبها الحديثة يعني وأنه بالنهاية أنت رأس مالك أفكارك وكلامك ورأس المال العالم ماذا؟ كيف تشغيلك؟ رأس المال هو المعلومات الفكرة التي تطرحه وتقدمه وعلى المرة الدكتور دي تسمع لواحد من الأزهر ربما قرأ ثلاث سنوات ولكن حينما دخل إلى المدرسة وتعلم هذه المهارة تجد الفرق بينه بين الشيخ مثلا جاء من المغرب معلامة كبير جدا ولكن حينما ليرقني الناس لا يستطيع لا يعني سبحان الله أسلوبه غير غم أبدا وغير وربما في بعض الأحيان لا يصلح أن تضعه على قناة فضائية. أبدا. هل في كثير من العلماء أنا رئيسه هذا. هو كأستاذ جامعي مقبول. متميز ضعه على قناة فضائية لا يوجد كلام. نعم. هو كمؤلف يعني تتمنى أن تلقاه. صحيح. لكثر إبداعه في في التأليف والتدقيق والتحقيق. إذا جلست معه تشك أنه هذا الذي كتب لنا. سبحان الله تقرا مهارات تقرا مؤلفاته تفتن ب بجمال العبارات وجمال المعلومات التي احضرها ودققها تجلس معه سمعه لا يفطن الكلام سبحان الله هي يعني عطاء من الله عز وجل عطاء من الله ولذلك سبحان الله من تجتمع عنده قضيه معلومه مع حس التعبير مع التاليف شخصيات قليله جدا <سؤال> هنا يعني هنا صنع المدارس هنا من أجل التدريب وخلق المهارات فبعدين <سؤال> يبدعون طبعا طبعا في <سؤال> مدارس طبعا <تصفيق> <سؤال> هذه يعني هي اسمها مهاراتها يعني دوراتها ودها احنا <سؤال> صنعوا يخليه دون ما تدرسه تخوي تعبارها هذه دليل على مسألات إنما العلم بالتعلم كما قال رسول الله أن أكثر العلم هي علوم مكتسبة, مكتسبة. يعني ممكن أن تسمع قائد مم. في في إنسان هو يخلق قائد مم. صح؟ عنده مواهب فطرية أنه قائد مم. عنده مواهب فطرية أنه خطيب عندها موهبة فطرية أن صوتها جميل هذه موهبة فطرية ولكن دلوقتي. ولكن أكثر لا أكثر الناس لا هذه من أصحاب المواهب نادرون مم. أكثر العباقرة والمهم صنعوا صناعة مثل مسألة القضية حسن الكلام والبلاغة والحصاحة والبانوار في بعض الناس سبحان الله كما قال أخي مم. بالبيئة التي عاشوا بها بثقافة تعلموها ولكن لا هو أمر مؤتسر يمكن الإنسان أن يكتسبه أن يكتسب الخطابة أن يكتسب التدريس يكتسب ممكن الآن العلماء يشيرون إلى قضية بسيطة سهلة وجود الأدات أو عدم وجود الأدات إذا ذكر الأدات إذا ذكرت الأدات في أركان التشبيه أو لم تذكر ماذا يسمى اصطلحوا على ذلك بمصطلحين مرسل ومؤكد, ومؤكد. إذن بعد أن ذكروا لنا الأدوات حتى ننتبه إليها أثناء دراسة أي نص بين أيدينا قالوا لك إذا وجدت أداة التشبيه مسمي مرسل مؤكد إذا لم تجده إذا لم تجده مؤكد ماذا يعني مرسل وماذا يعني مؤكد قال نرجع معا إلى قضية لماذا يستخدم المتكلم أسلوب التشبيه صحيح لماذا أحاول تشبيه شيء بشيء ما ما الهدف ما الغرب منه قال من أهم من أهم أغراض التشبيه هو ومماثلة شيء بشيء أو, أو جعل شيء كشيء لإظهار صورة جميلة عندما أقول سعاد كالبدر في عندي هدف عندي مقصد أو سعاد بدر في عندي هدف أن أظهر حسن وجمال هذه الفتاة مثلا هذا هو الهدف والمقصد فقالوا هذا المقصد وهو مماثلة شيء بشيء أو جعل شيء وكأنه نفس الشيء المشبه به إذا استخدمت له الأداء تنقص من ذلك فسموه مرسل أي هو بعيد عن المماثلة التأكيد وضوح المشابهة ما السبب؟ قال لي أن العقل لا يعمل أنا خلاص شيء مضوح جمال التشبيه جمال التشبيه أن تجعل العقل هو الذي يتصور كامل المعنى لا أن يكون كل شيء كما قلنا واضح جلي يفهمه العام ويفهمه المثقف يفهمه العالم انتبهنا؟ إذن لماذا جعلوا ما لا نذكر به الأداة هو الأفضل قال لأن فيه سهيد. اقتراب من تماثل واتحاد المشبه مع بدر، وكأن الأمر مقطوع به أما كأ واضح أنني أصنع تشبيه أما هندون بدر هو بحر هو لا أقول هو كالبحر في علمه هو بحر بحر كيف بأخلاقه بكرمه بغيينه لاحظتم فجعل بالعكس ما حذف منه أداة التشبيه هو أقوى من وجوده لماذا قال لأنه أولا يعمل العقل على معاني أوسع لا يظهر أمر على أنه أصنع تشبيه صناعة يعني كما يقول متكلفة بيع الكلام كأنه حقيقي لاحظنا؟ ولذا جعلوا ما لم تذكر به الأدات أقوى من الذي ذكرت به الأدات لسببين توسع المعاني والتخيل في العقل اثنين التشابه والتقارب والتمادج ما بين المشبه والمشبه بهم <chat> الذي ذكرت به <في> الأداء المرسل المرسل المرسل المرسل إذن جعلوا ما قذفت منه الأداه وأبلغ وأفصح وأبيان وأجمل في التعبير لأنه يجعل المشبه وكأنه مشبه به. إنه الدكين التقريب. وكأنهما مبتدا وخبر. سعاد قمر. أما كا اتضح أنه وشبيه. أما سعاد قمر يعني هي هي, هي القمر. أقرب إلى قضية المبالغة أقرب إلى قضية البلاغة أقرب إلى قضية التماثل ما بين المشبه والمشبه به قال فعطينا المثيل الآن إذن المرسل سموه مرسل قال لأنه بعيد عن قضية التأكيد في تشابه المشبه مع المشبه به مرسل البعيد مرسل مطلوب. هذا الفرق بينه هي قضية مدى الاقتراب ما بين المشبه والمشبه به في المعنى قضية التخيل والجمال الذي يحدثه ذلك في المعاني العقلية. أعطنا أمثال على المرسل كل واحد يقول لنا مثال على المرسل. المرسل إذا ما ذكرت به الأداب. أعطني الآن. تشبيه متكامل الاطراف مثلا حسين <تصفيق> كالاسد حسين انما <فيمال> بالاسد مد طيب هذا مرسل هل يسمى مرسل حسين بحر لا لا بحر هو تل يكون مرسل لأنه ذكرت الاداه لو حذفنا الاداه ماذا يصبح bahar, ne, Şeyh Muhammed, yani yıktı, hasta, yı, yı, yı, yı, yı, yı, مثلك مثل الشعر. هل عندما أقول أعطي شاهد قد جيب شعر أو حديث؟ ما ماكثير من الشواهد ترضيها. داعت داعت ماكثير من الشواهد. سواه ضروري. أنا قلت لكم هو موجود موجود تقريبا أيام ست أو سبعة أمثال تحفظ واحد. حفظ واحد. ما مطلوب منك تحفظ. انتقي أسهل <تصفيق> مثال من آية، مثال من حديث، مثال من شعر. ريشاق الاثين بعدين نفيدو غير الشعر اخي هي الشعر الجميل الذي به غزل وبه يكمن الكمال يستكرمه يعني طيب معاه يا تدخل عندك الشعر اللي ما يقري الامتحان الا تقريبا شهر الخدمه ان شاء الله لهبه كثير شاء الله من يعطينا اطلعه الشهر تفضل ما شعر على ماذا؟ على المؤكد، والمساء، موسى. من مؤلف من مؤلفة الدكتوراهية. هذا احترام رواه. رواه. قلت كم من لا ألفين. أنا أنا. لا حول المعربي خط الممدوده أنت كالشمس الطبيعي وإن جوست كيوان في مذوب مثيل. جميل. نعم. أنت؟ كالشمس الطبيعي. كالشمس. كان مؤكد أنت شمساً فيكم أنت شمساً فيك. شمس. أحسن من يعطينا أيضاً الطالبك البحر الطالبك البحر <تصفيق> مرسى <تصفيق> لأنه موجود <تصفيق> الأداة اللي هي استخدموا <تصفيق> استخدمونا أدوات أخرى <تصفيق> استخدموا أدوات أخرى حتى تذكروها <تصفيق> أدوات أسماء <تصفيق> أدوات أفعاد <تصفيق> شيخ حسين مثل نقول الدكتور ذي الكتاب المفتوح كالكتابي الله بكبر هذا الموضوع مصحيح <تصفيق> كالكتابي إذا مذكور أختي لا أستاذي أي, أي كلماتين أو بعي أداة تشبيه بينهم استاذوا لي ما يلمين لا يستحبون أقسام إذن إذن المرسل ذكرت الأدات. نعم. المؤكد من من أين أتينا كلمة مرسل؟ أتينا من قضية أن المقصود والهدف من التشبيه عموما هو بيان مدى التشابه ما بين شيئين. نعم. عندما لما عندما ذكرنا الأدات جعلنا هذا التشابه يعني غير مؤكد كثيرا. غير مثبت. لماذا؟ أنه يعني واضح أنه تشبيه وليس أنه حقيقة في تشابه. واضح أنه أصنع الكلام صناعاً. أنا <تصفيق> قررت الصناع نعم. أما هون مؤكد. الحدث يدل على وكأنه شيء واحد. طبعاً من هذا المنطلق أتره بيقال الكلمات. يقول وما المرء إلا كالهدال ضوءه وما إلا كالهدال ضوءه وفي تنام الشهر ثم يغن جميل نحن نحن في عصان واحد يوسيقى حور العين سبحان الله صوت الآن اشتغلونا عليها كلا لي التشبيه الموجود هنا حور حور على أدت تشبيه لا ملحكة. سلطة طوحة سلطة طوحة وحور معين كأمثال <تسأل> المكتشف جزامي ولا يسمعون فيها لهم وراتتهم اكتبوا لي عنكم أركان التشبيه الأربعة استخرجوها من منه ولمعلومكم هذه الآية بها أكثر من تشبيه نعم. استخرجوها هناك أكثر من تشبيه وليس تشبيه واحد وحور عين كأمثال لولو المكتشف نعم سلطة طوحة شور المقصرة من خلالك وعسل الله الرحمن نفسه صوت أقوارك غلمان يطوفون عليهم يطوفوا عليهم مخلدون غلمان غلمان غلمان كأنهم لقلون مفهدهم على هذه اشتغل على هذه استخرج التشبيه أركان التشبيه الأربعة نعم Hukuda da perhaps bir şey var. <gülüyor> <S3astleri> المشبه به وجه الشبه غلمان كأنهم هل من أحد يحتاج إلى مساعدة؟ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المثمون بنخرجوا جزء الشباب شبكه الاتصالات التشبيه يعطينا التشبيه الأول الموجود بالتشبيه الأول الموجود بهذه الآية. فحور يعني كم ثالث؟ كلؤلؤي. قرعي المشو... مشا مشادة. كم ثالث؟ كم ثالث مشادة؟ يا هذه الآداة كيف تشبيها تنتقل مع اللؤلؤ والمكنول؟ كيف أخي؟ نقول كلؤلؤي كل خلينا فد التشبيه الواضح نحن ندخل ب الآن التشبيه الواضح والموجود بهذه ما هو المشبه أين المشبه حورٌ عين حورٌ عين. عين. عين عين أحسن ك ك مثل مثل لا التشبيه لا. لا لان اكيد هذا التشبيه ك اجتمع اللؤلؤ هذا مشبه به اللؤلؤ مشبه. مشبه, مشبه اللؤلؤ إذن هذا مشبه نحن karin ada, al müşebb, mknun tyet, vjşb, e, ante neden takol mknun, vjşb, vjşb, vjşb, vjşb, vjşb, vjşb, vjşb, vjşb, vjşb, في لمعانه في نظارته نور محفوظ محفوظ نعم نعم يبقى بأوجه بجماله بلمعانه هو يعني بجماله ولمعانه وبهائه مم مم ببهائه وجماله الجمال <تصفيق> صفائه اذا هذا ليس كلكم لا لا يكون لا. هل يكون صحيح لو كان مشبه به ثاني كما لو قلت خالد بدر قمر خالد بدر شمس بحر هذه مشبه مشبه به ثاني وثالث أم هذا لا نعم ذكرنا هذا أي وصف له فماذا من أنواع من أنواع التشديد التي مرت معنا عندما يكون المشبه أو المشبه به مكون متأدد متأدد كلمات متأدد لا ليس متأدد متأدد خالد ومبدر وشمس وبحر متأدد عدة مواصفات مركب. مركب مركب أنه ركبة مع بعضه مصنوع مع بعضه نقول مكنون مركب وكأنه شيء واحد لا يتم المعنى إلا مع بعضه فهذا هذا المشبه به مركب وليس مفرد وليس متعدد متعدد عندما أقول خالد شمس وبحر هذا متعدد أين هو؟ صفاد البفرد هند كلب كلمة يا وحدي مركب عندما يكون المعنى الذي يتكون منه المشبه أو المشبه به ماذا مشكل عدة كلمات؟ بالذات كما قلت بدران شو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال كمثل حبة أمبة سبع سنابل في كلها جمل عبارة عن المشبه جملة والمشبه به جملة لم ي... ليس هو جدكم الكلمة واحدة مقابل كلمة واحدة. مم. حتى استطعنا أن نصل إلى صورة التشبيه، طورنا لاستخدام عدة كلمات بعدها كلمات. هناك ذلك المشبه به مركب أي مكون من عدة كلمات. وحور عن عين نفس الشيء مشبه. حور عن عين ماذا تعني الحور وماذا يعني العين؟ طيب ماذا يعني نساء الجن عمولات ماذا باللغة ماذا يعني حور العين وحور عين مش لعن العين مش معنى انه قصيرات لازم انتم تعرفوهم نعم نعم مش لعن على انه انه وحور عين حوريات تعرف الحور <تصفيق> الحور قسم <تصفيق> نساء الجن ما اخترعوا طبيعي العين, العين, العين أي, واس... أي واسعة, واسعة العيون أي عيونها جميلة مثل الصينيين واليابانيين والله ما فيها سواد يقول في الكفر السواد مع الكفر في بيار الحور مم. نعم البعض يقول نعم نعم يقول الكفر في السواد إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحينا قتلنا. يصرعن الذلوب حتى لا حراك به وهم أضعف خلق الله أركانا الحور نعم ولكن كما قلتم أصبح هذا التركيب اسم لنساء الجنة صحيح؟ أما قول كل كلمة لوحدها باللغة نعم لها معنى الحور شدة البياض في شدة السواد نعم العين واسعة العيون ولكن أصبح الحور العين هو مصطلح نعم مصطلح أو تسمية لأهل الجنة النساء طبعا النساء الدنيا أجمل النساء الله مرزق آه الحسنى ما كرقلك الله كما تناورت بالآثار بالصحيحين بالحديث الصحيح أن نساء الدنيا هن أجمل من أو لا الخادمات يعني في عصورنا ويو فبالقيامه تصبح تصبح المؤمنه وتصبح المسلمه او كل من دخل الجنة. من الجنة يعني من كان في العصور السابقه من الـ من الـ من الرهبانيات والاديان فتساء من اهل الدنيا هن اجمل من في الدنيا <تصفيق> إيه روح <حيث الصحيحيح. تصفيق> هذا في درس حصلت في أحد الدروس عن. كان يذكر لهم الحديث. أسيدنا له لو سمحت أحد الحديث مرة ذا ربما أخطأ. قال أنا ما لي مسدي أبدأ أخص منها في الدنيا ستلحقني إذا أحد الحديث ربما أخطأ. فنتفن <gülüyor> وش <gülüyor> şey. طيب اذا وحور عين كأمثال المكنون. ما الذي هنا وجه الشباب <gülüyor> <gülüyor> هناك أجمل من التشبيه المؤكد بريغ البريغ حب الأذى ترطي جمالا بالمعنى ولكن هناك أجمل عندما نحذف الأداة مع وجه الشبه، أيها أي هو مؤكد؟ ما انظر ماذا قلت؟ التشبيه البليغ. شو صفحة؟ لا ما إذن من الكثير من الكثير صفحة مية ميتين وأربعة من الكثير ح حجف وجه الشبه. Vojhu Şehi, İda Huzifa, mide isimli Teshbih, Teshbih hala hala هو مرسل وأيضا ماذا يسمى المأخوذ منه وجه الشبه ماذا يسمى بليغ لا لا وجه الشبه بس وجه الشبه الاداه موجوده المشبه موجود المشبه به موجود حذف وجه الشبه فقط مجمل مجمل نعم نعم نسين الضروس ومجمل نعم فقال لك اذا كان التشبيه إذا كان التشبيه مجمل مؤكد يسمى بليغ مجمل زائد مؤكد يساوي بليغ Müjmal, hudîfat minu vüjûl ذئب وجه الشباب وَسَيْرَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ saraba'' يلا <سؤال> امسكوا القلم واستخرج لنا اركان التشبيه لو سمحت <سؤال> يلا جهزوا <سؤال> <يلا>. الصفحه <سؤال> saraba'' بسم الله وسيره الجبال فكانت سرابا <سؤال> اين اركان التشبيه <سؤال> Mushabat. Ay, Mushabat. Jibal. ليس كأنه ليست أنه. هل أنه من أدوات التشبيه؟ ك... كأنه كانت... أين تأنه؟ أين أنواع أدت شيء؟ طيب أين منا بهذه وصميرة الجبال فكانت سرابة؟ أين أدت يعني كانت أنت تخش لا تخش فهو؟ كان وخوته فعلمات ناقص <تصفيق> وليس من أدوات التشبيه أين معنى التشبيه والمماثلة به؟ محدوف. صح. هنا المشبه. المشبه. الأداة. محدوف. محدوف أحسن. أختي. المشبه به. أحسن. وصين لا حين وجه الشبه محذوف احسن شوف المعادله رجع طبق لي انت القواعد ما حذف منه الأدات وجه شب ما حذف منه الأدات يسمى تشبيه مؤكد مؤكد موجود عندنا ما حذف منه وجه الشبه يسمى مجمل وتشبيه مجمل اجملنا العلاقه او الاوجه الاشتراك ما بين المشبه والمشبه به اذا اجتمع عندي تشبيه مع تشبيه مؤكد حذف منه الاداه ينتج عندي <تصفيق> تشبيه بليغ وهو ما الجبال فكانت سرابا تشبيه بلير لحذف في ووجه الشبه. مم. الآن المشبه هنا المشبه والمشبه به. هما مفردان مركبان متعددان مركب. لا. مفرد؟ لا. أنت تقول مفرد؟ أنت؟ لا لا لا. لا. أنا أقول مركب لا. جدا. جملة جملة. جملة وسيرة. جملة البداية. المشبه جملة. جملة. جملة. جملة. مشبه به؟ مشبه مفرد حيثاً لأ مركب مشبه مصرية القرآن لا يتحدث عن الجبال مم. يتحدث عن تلاشي, تلاشي. واندثار الجبال مم. الجبال الآن مخفة عندما تأتي أهوال يوم القيامة <تصفيق> ماذا قال؟ صراحة. وتكون الجبال سبحان الله ما أجمل مم. لا لا لا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها عهدتها مستقرة منتظمة هكذا خلقه الله وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ما أجمل هالكلام وكأن الأرض تتكلم تحدث أخبارها ماذا قال قال تخرج من كان فيها وما حاولته من أحداث تحدث أخباره وكأنها كأنها كتاب تاريخ الأرض تخرج الظلماء وتخرج المؤمنين وتخرج الشهداء وكأن التاريخ يعرض تصور مثلا مثلاً أهل شهداء أهل يظهرون والصحابة مم. كل من دب على تحدث أخباره وكأنها كتاب أصبح الكتاب مصور هذا الإنسان و قال يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحاله يومئذ يصدر الناس يروء أعماله وفي الآية مقارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش الجبال معروفة هي المشبه ك اداه تشبيه العجل المنفوش مركب مركب ما هو العجل الصوف الصوف ما اعرف يعني عندكم بالقرى بالقرى يتعلم ذلك في الصيف في الصيف, في الصيف. إن قديماً كما تعرفون ما كان عندهم هاي كونفورت الحديثة يعني <تصفيق> سليم كونفورت، ال الفروش شيء آلة طبية كانوا يسمعون الفروش من <تصفيق> من الصوف من الصوف صوف الأغنام أو صوف الماعز صحيح وأكثر شيء صوف أو <تصفيق> البقشة ماذا يفعلون به يقصونه يقصونه، يغسيلونه ثم يسمه الندف. آه ندف نعم. الندف هو ضربه حتى يصبح. لا لا م ناعم نافش. م... نافش. متفحش. يقول ملتصق متلفي بسبب الغسيل والتلفي. الآن كي يصبح طري نافش خفيف. يقومون بضربه يأتون بسيف خليج حتى, حتى أولمعيد ولا حتى يأخذش هذا الشكل المطاطي مطاطي منفوش يأتون بسيف أو عصا عصا رمان لأنها مثينة ولينة م يريدونها أن يعني يضربونها وغيره ما يستخدمون قضيب من نحاس هذا يسمى عندنا نحن في الشام المنجد هذه مهنة عائلة المنجد. آه سبحان الله. هذا الشيخ المنجد الذي يظهر على. واو. كم. هو سوري المنجد؟ المنجد هو الذي يصنع الفروش. آه. ولكن يصنعه بطريقة جميلة وخاصة كان يقال جهاز العروس. نقول له التررح. أيوة. التررح نقول الذي يطرح, يطرح الخوص في الفرال. لا نحن نسمى المنجد هو الذي يصنع الوسائد والفروش ولكن أسمع <تصفيق> واللحاف واللي يصنعوها من الصوف ويضعون إذا كانت مثلا جهاز لعروس يضعون الحرير <سؤال> <سؤال> جدا ويقوم بتطريز هو صناعه اللحاه او الفرش طبقه صوف وطبقه حرير من فوقها ثم يقوم هو بخياطتها ولكن باسلوب جميل تقليدي يصنع الاشكال النباتيه ال جميل جدا جدا جدا هذه حرفه يعني هي تجمع ما بين المهاره وما بين الفن يطرز هو هو منجد اي هو صانع للفرش والوسائد والاضديه وبنفس الخطوه وتكون الجبال كالعن العن المنفوش كما قلت هو الصوف حذفت منه فقط او حذف هو ليس بليغ البليغ ما كان محدود به الأدات هنا موجود الأدات البليغ. الأدات البليغ. ووجه الشباب وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب كمر السحاب نعم واحدة böylelikle bilim adamları bir araştırma, derecelerin çeşiliği umumla, yani mermağın, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, Murcel. Tam. Teshbih tam. En az tam. En az tam. Çünkü Murcel. Murcel, Murcel, وذكرت منه الأدات و... ذكرت به الأدات أدات. ولكن أدات. قد يكون المشبه مجد منه. مجد منه. مجد منه. إذن قال لك المرتبة الأولى وهي التي ذكرت فيه جميع أركال التشبيه سمه التام. التشبيه التام يعني جاء به المشبه أولا إذن التام فيه ماذا كل كل كل واحد يكتب تشبيه, تشبيه تام اجتمع به جميع اركان التشبيه الاربعه درجه ما قلنا ما على الاسد <تصفيق> الله يخليك ابو سعاد والقمر على القمر هربني يقول هرب يعني والله نقول مثل هذا نعم المركز المركز كالأزهري في جيب. في عطائه للعلم نعم جيد المركز الإسلامي كالأزهري في عطائه للعلم للعلم والفضيله نعم جيد طلاب المركز طلاب المركز أزهري والله <تصفيق> اكبر والله هو هو هو هو هو هو هو هو لا انما لما حصه بس المركز طلاب ايضا ما يعطينا تشبيه تام الاركان مثلا اعطانا تشبيه ولكن أخذ الأعطاء بشارته كسوادي الليل ماذا؟ كسوادي الليل ما تعم هذا؟ واجب الشراء واجب الشراء بشارته كسوادي الليل في في لون في لون أي شيء في الشراء بينهما؟ ماذا واحد؟ كتبتها دشباع الأم من ستة لا بأبدا إنها بيحت أردعي آآ يعني أسمى يعني يكون عندها قدرة على الارتجال السريع روطي بيطار هذا مفيد جداً صرحوا أمي <تصفيق> <تصفيق> صرحوا أمي في الصبح كصوت روضي عيني فعنده إلي داسيني <تصفيق> في؟ وجه <الوارد> الشباب؟ <تصفيق> في شدة في وهذا يعني هذا مشهور يلا لا وحست مستيقظ في شهامة إيه والله هل أنتم مستيقظين والله لا أخيرين بشر لا لا الدكتور دق تفعل الدكتور Mağbara mı ki ya? Allahım bir takviye. Ne demek? Fira manan. Aslında. Can, bir ailete akrabam vardı. Fira manan. Aslında. Can, s. Subhanallah, benim bir ailete akrabam vardı. Fira manan. Aslında. Can, s. Subhanallah, شجار وبعضه كان يسمى جهاد قلنا جهاد كيف يخذك أبو؟ قال من كثرة ما يقولي الكلام الجميل نام وهو معي أنا لا أرز يا ابني يا حبيبي الله يرضى عليك ام صديق فجأة ام خليك تكسب سواب ويلحمز عليها أبو لا غوينا معه غوينا من الأب طيب طب على قد مثلا ابيك قصه كمياء بدايه بي... لم افهمها حتى <تصفيق> <تصفيق> ما <مش عارفين. تصفيق> بي... حتى حتى حتك... اه <سؤال> قلنا التام مجتمع فيه كل اركان التشويق طب وش ايش هذا بس في غموضي فيه غموضه في غموضه فيه غموضي حتى ما محمد صوت المؤدي كان في جماله صوت المؤدي كالبلبل في جماله يا أخي هل لا أعطى أبو نقول الأبناء كالزهرة في عين الأبي في عين الأبي وجه الشبهان سيتم وزر الأبي في الطاعة الأبناء كالزهوري كالزهوري في جمالية. آه في جمالية. في جمالية. في هم في يعني في في كنت. كن دقيقة. لكلكم ما أدري ما هي محاولة القفز الأولى. بعدين هذا أمر هذا صعب شيء يعني. المهمة. هذه القفزات الثانية. القفزات الثانية. دايما القفزات. لا دايما من المرسل ال المؤكد, المؤكد. أيوا المؤكد والباقي على الله. لا حذفت منه أداة التشبيه فقط. مؤكد. مؤكد. قال هذا يعني. <تصفيق> درجة الثانية مثال كما قلنا وهي تمر مر السحاب كم مرة السحاب ما لا خطأ كل <تصفيق> فقط ال أدت فقده <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مم>. ينبغي أن يكون المثال متفاوض مع القاعدة ويكون يعني سلم ال سلم البحر وجه الشباب في الوجود في العطاء أو في الجود نعم Jeyi. Ayrıca, her şey mahiyetli aletlerin tespiti. Alm Almum Mdrset. Almum Mdrset. Almum Mdrset. لاتي قال الذي حذف منه وجه الشباب المجمل يعني ما اخذته منه ماذا والذي حذف منه وجه الشباب وجه الشباب نعم قال امثلة ذكرتوها كلكم نعم نعم مدينة في المجمل <تصفيق> ما رأينا أنت أنتم ستكون المبالغة بالبلاغة المجمل و عدا وجه الشباب كما محمد لكل أسالي أربعة كلها أسال كلها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا <تصفيق> Arka, dört, albalık, albalık. Yani hedefe mağda, al al yüz hul ada. Ada, طبعا كل واحد من هذه كما تعلموا درجات واقسام درجة شوية. لها تفاصيل اه اصلا الموضوع تشبيه طويل جدا كيف ايه؟ اه انه في تفاصيل لا لا لا كله يعني هذا كله اغراض تشبيه وكذا يعني ما م. Vahri akrabim ve akrabalarım. Ah ciddi cidden şey. İddian derecesi teşbih, kimi söyledi? Yani, her ne kadar bir şey, her ne kadar bir şey, her ne her her الآن أصبحت جميلة البلد راح له ذوقه و الله ما ريتك جميل جدا مع الدكتور ضياء ما شاء الله جميل جميل اجعل الصعبه خلينا الآن نجعل نستذكر بعض القضايا عندما نقول وسيره الجبال فكانت سراب هل هذا التشبيه من أي نوع من حيث الحسي والعقلي هل هو تشبيه حسي ولا تشبيه عقلي لا في حسي وعقلي صرب هو عقلي نعم والجبل حسي الجبل حسي <تصفيق> إذا ما قلنا الحسي ما يمكن إدراكه بالحواس، العقلي هو شيء مجرد معنوي، تدرك بالعقل. نعم، حسي <تصفيق> إلا هذا تشبيه ماذا هنا؟ المشبه هنا حسي ولا عقلي هنا وسيارة الجبال. حسي يعني. حسي. حسي اندثار الجبال وتلاشيها واضح الأمال، الطيارة حسي، سرابا. عقل. كيف عقله؟ لا لا حسي حسنا حسي نراه, نراه بعيننا هو صحيح أنه موجود ولكن أنت تراه تراه خيال يعني تراه متخيلة إنك بالفعل ترى ترى الذي ينظر من بعيد على مثلا الأسفل على الطريق وأنت مثلا على الطريق السريع وفي الصيف ترى على الأسفل ترى كأن ماء على وجه أمام السيارة أو كذلك عندما ترى في الصحراء على وجه الرمل ترى وكأنه مسموه انعكاس مسمو مسمو الضوء أيام كمان الإيهام النفسي كما تعريفنا وكذلك حينما قلنا الحواس بمعنى يكون بالبصار و باللسل نعم نعم نعم وكذلك العقل ينطب ربما تصور هذا في المنظر كيف نصوره نستطيع أن تصوره هو حقا غير ولكن تراه خي... وهما وكأنه, وكأنه حقيق حق. إذن هذا تشبيه الحسي بالحس تمام طيب الايه التي قبلها وحور عين كأمثال الجؤل المكنون هو من اي نوع حور عين نحن ما نستطيعنا ما تصور له اذا هذا كنت حكيتك عن نساء الجنة ذوات العيون الجميلة شديدة البياضي في شديده السواد مع اتساع العين نعم حس هنا انا احب ان نقراها من الكتاب اولا لكي نتواصل مع الكتاب اثنين حتى نرى بعض التفاصيل انه هذه الادوات التي بين ايدينا هل دائما تستخدم بنفس الطريقه ونفس الاسلوب وبنفس المواضيع ام لكل اداه استخدام في موضع ومعنى خاص كل له معنى قال الاكثر يمكن استخدامه بأكثر من موضع ولكن عندنا بعض الأدوات سواء كانت اسمية أو فعلية أو حرفية تستخدم باستخدام خاص بمجال خاص كيف هذا؟ تحن على الأدوات حتى نعرف 100 أو 400 نعم ينقص نعم. نعم. نعم. متشبيه الفروق بين أدوات تشبيه مم. متو 200 متو... ثاني الفروق بين أدوات تشبيه قال لك بعض الأدوات لها خصوصية أي تستخدم بمجال معين وطريقة معين مثال إلا قال الأصل في الكاف ومثل وشبه الكاف الكافية من أي نوع من أنواع حرف مثل من أي نوع؟ أسماء مثل أسماء شبه بسمع. من الأسماء من أدوات الأسماء. قال لك الأصل أن يليها المشبه به إما لفظا أو تق أو أو تقديرا. لا بد أن يليها ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الدرك تعليل كل اساسي والله ما تتبع في الاسم مثل زيد وزيد هذا كلها بزيد زيد وعمر بتوذر والله تقاضى والله عندهم ضربه ما عندهم غير ضربه يا اخي ما تعلم بس فقد يضرب لا تعلم لا أحد لا فقد يضرب اذكر لماذا ضربه بلاي إذا ألا في بعض الأدوات تستخدم بمجال معين مثل الكاف ومثل وشبه أن يليها الأصل أن يليها المشبه به قال إذا لم يوجد ينبغي أن تقدره حتى يستقيم المعنى وإلا يكون في مشكل الثاني كأن وشابه وماثل أن يليها المشبه المشبه ويسا مشبه به تبهوا كأن ليس المشبه به المشبه <تصفيق> كأن زيدا بحر أنه عادة أداة الكثير نحن ما نستخدم أدوات التشبيه قبل المشبه به صحيح؟ نعم كأنهن ليقوت والمرجان وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال قال لك لا في بعض الأدوات انتبه الأداة تأتي قبل المشبه وليس قبل المشبه به كثيرا ما تأتي أيوة كثيرا ما يأتي قبل المشبه به مثل كأنه الضمير يقصد الضمير قال لك أما كلمة كأن وشابه وماثل أن يليه المشبه المشبه تأتي قبل المشبه عشان تنتبه ليس المشبه بي. حتى إذا كنت تستخرج أرثان التشبيه من آية من حديث أو شعر ما يختلف عليه طبعا المشبه هذا المشبه بيظن منك أن أدوات التشبيه تأتي دائما قبل المشبه بي لأن هذا الغالب والمعتاد لا هناك أدوات لا يأتي الأدات قبل المشبه ضع خط حتى ما يختلف عليكم كلمة مشبه بينما كاف ومثل وشبه المشبه به هل قدرتوا الفرق بين قبل به قبل فوقهم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة ظل يا ضيف منظر مفيد يعني الجبال أصبحت الغمامة فوق الرؤوس للمظللة وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة أين المشبه وأين المشبه به هنا يا خديات كأن أدتشي Müşebb? Mushabb? Mushabbu, alamuh, alamiru. Mushabbu, la mushabbih. Ve onunla واذن تقن الجبل كانه اي كان ان الجبل ظل كان الجبل مظل فانه غمامه تغطي اذا هنا جاء بعد المشبه قال لك الثالث الاصل في الكاف أن يليها مفرد يتأتى التشبيه به منفردا على حاله مثل هند كلب ألا في بعض الأحيان إذا كان المفرد لوحده لا يعطي معنى كامل لا يعطي معنى كامل إذا كان يعطي معنى كامل يمكن أن يأتي مع أن يأتي مرتب يعني معه كلمة تشرحه وضرب لهم مثل, مثل الحكاماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ليس تشبيه الدنيا عموما بالماء بل مراد تشبيه حال الدنيا في نظارتها أي في جمالها قال لك الرابع تستعمل الكاف في التشبيه دون شرط أما يكون المشتق لا. أخذت من غيرها مثل عابد وزاهد. عابد زاهد من أين مأخوذها؟ يعبد عبد زاهد يزهد هذه مشتقة من غيرها اسمه عابد وزاهد أما مثلا لو قلنا كلمة بحر ليس لو قلنا كلمة أسد هو يأتي منها فعل يستأسد ولكن هل الاسم أخذ من لا هو اسم هو هاق هو في الأصل اسم اشتققنا من الاسم اما هو لا اذا قال لك البحر سيف مثلا بحر سيف ولم يأخذ من غيره بينما مثلا زاعد وعابد واسم فاعل واسم الفاعل من أنواع المشتقات بينما سيف وبحر ليس من المشتقات أي أخذ من غيره لا مختلف العلم في القول كيف؟ اختلف اللي أخذ من المصدر المصدر بين الكوفيين والبصريين شيء طبيعي أو أصل أو أصل الكلمات ما هو أصل الكلمات ما هو هدفه ما عليه لا بعض المسائل يختلفون فيها خاصة أنه مجتمع في قضية أن الجذر ما لا يحوي حروف زائدة. فلو لو كان فعل ماضي فيه حروف زائدة. يعني يجتمعون في حي يزمه قال لك إذا استعملت كأن كأن قال له أبلغ من التشبيه بالكات فقط لماذا؟ قال لأن أن أداة تأكيد كما أخذت بالنحو ففيها معنى التشبيه والتأكيد يعني هذا من باب الفوائد أما هو ما يفيد حقا المعاني وهو المواضع الخاصه التي يستخدم بها بعض هذه كلها فوائد بلاغيه يعني زائده حتى الكاف واين قبل المشبه ولا الذي يهمكم تعرف تمام الأمور؟ تمام تمام اللهم صلي على رسول الله هذا الدرس اللهم صل على الحبيب. ليس المطلوب منه صور التشبيه البليغ غير مطلوب صور صور ميتين وأربعة اكتبوا محذوب يعني غير مطلوب هذا البحث لا نريد أن تدخل بتفاصيل سبحان الله هذا البليغ. هذا غير مطلوب صور صور. صور. صور. رقم خمسة هذا غير مطلوب غير أربعة وخمسة لا، خمسة, خمسة. صبحة ميتين وأربعة صور التشبيه البليغ المحدوب الوجه والأداة هذا غير مطلوب هذا هذا غير مطلوب صبحة ميتين وأربعة ميتين وأربعة هذا هو خلاص وجود هو سبحان فيه فيه. هي كرامه هي من كرامات الشيخ حسين هو هو <verw ص LETEN parallels> بتاريخه هي محدودة قبل أن نحديث هذا الأستاذ الله أكبر يا جماعة الله يجزي ربنا يرضى العكس هو يخلص خلصوا <المره> تيمو <تصفيق> <معف Attack> هذا الشيء يعني السابق هو هذه هي هو ما اما 12يه لحوالي والحمد لله رب الله صلى عليك تمام ولكن ساصور هذه الصفحه يا أخي السابق اقربا نصب صبحة مقفوم التشميل بالي تكتب عندك استدراء مقفوم التشميل بالي اين مرتا اتحت الحصة اشتغل ان شاء الله ان شاء الله ربع ساعة ان شاء الله القسم الآن القسم الآن كباح لكي